بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا لهب ذا نارا لا تلهب ومراته مما الحطب ومراته مما لهت الحطب في ذيدها حبلهم من مسد في جيدها